بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا عالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين بأساند شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وبأسانيد الشيخ أحمد الله تعالى إلى كتاب جامع البيان. إن علم الإيجاع الله قال. وإذ غدوت أي وذكر إذا غدوت من أهلك من أهلك منزلة عائشة رضي الله عنها تموت المؤمنين. تسوي وتهيئ لهم مقاعد للقتال مواقف وأماكن لهم والله سميع لأخوالكم عليم بضمائركم وأحوالكم هذه وقعة أحد وقيل, وقيل يوم الأحزاب نعم الحسن إذ الطائفتان منكم بدل من إذ غدوت أو متعلق بسميع عليم وهما بنو حارثة وبنو سالمة أو سلمة أن تفشل تجبنا وتضعفا فإنهم هموا بالانصراف عن الحرب لكن, لكن عصمهم الله والله وليهما ناصرهما فعصم عن اتباع الخطأ الخطارة أو الخاطرة لا أدري ما هذا عن التب الخطرة عن اتباع الخطرة أو أو قبالهما تفشلان ما أدري أو قبل الخطر طيب ماذا قال في الحاشية كذا في الأصل فما لهما وعلى الله فلتوكل المؤمنون لا على العدد والعدد ولقد نصركم الله ببدر تذكير بقصة إفادته من التوكل وهو موضع بين مكة والمدينة وأنتم اذله بقلة العدد والسلاح فاتقوا الله بالثبات لعلكم تشكرون عاقبته عاقبته بمزيد الإنعام وقيل معناه التقون فإنه, فإنه شكر نعمتي إذ تقول للمؤمنين ضرف لنصركم وهو في بدر أو بدل ثاني من إذ غدوت وهو في أحد وقالوا لم يحصل الإمداد يوم أحد لا بخمسة آلاف ولا بثلافة لأن المسلمين لم يصبروا بل فروا ألن يكفيكم أن يمدكم هُوَ فاعل يكفيكم رَبُّكُمْ آلاف منزلين للنصر بَلَى لما بعد لن أي بلى يكفيكم ثم وعد لهم الزيادة بشرط الصبر والتقوى فقال ان تصبروا على العدو وتتقوا مخالفتي ويأتوكم من فوركم هذا من غضبهم فإنهم رجعوا لحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر أو من ساعتهم المعنى ان يأتوكم في الحال يمددكم ربكم خمسة في من الملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم مسومين معلمين معلمين معلمين بسيمة الصوف الأبيض أو بالعهن الأحمر في نواصي خيولهم أو بالعمائم البيض أو السود أو بالصفر أو بسيمة القتال أنزل الله الملائكة يوم بدر ألفا كما قال فاستجاب لكم أني ممدكم بאלف الأنفال ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف نعم. دومتي او العلامه وهي العلامه وهي تعيين ان شاء الله الله عز وجل بذلك انتهى من الازنه الوجيز او الصف ونقول ان الاول قوره الطالب ووضع خاتم الثاني لابي مروه الان والثالث ابن عباس الرابع قد ورد ي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا الهيثمي وقال كذا كذا الخامس رواه البخاري عن السبيعي السادس لأكرمة وقتادة ذكر وكذلك الحاجة الاولى الحشت الأولى قالوا ما جعله الله أي ذمداد إلا بشرى بشارة لكم بالنصر ولتطمئن ولتسكن قلوبكم بما به وما النصر إلا من عند الله لا من عدة وعدد العزيز لا يغالب لا يغالب لا يغالب في قضائه الحكيم في أفعاله ليقطع طرفا أي لقد نصركم الله طائفة أو يهدم ركنا من أركان الشرك أو متعلق بقوله ومن نصر إلا من عند الله من الذين كفروا أو يكبتهم يخزيهم وأول التنويع نعم يكبتهم أصل جبت في اللغة صار الشيء على وجهه المراد من القتل والأزيمة والإهلاق واللعن والفيزيو ذكر من الفاتح يخزيهم يخزيهم يقول يعني نصرتكم في بدر لأنواع من الفوائد الهلاك بعض وإنبال بعض بالهزيمة وتوبة بعض بالإيمان وتهديو بعض بالأسل ليس لك من الأمر شيء نزل لأحد هذا الوجهين المزبورين ويكون اعتراضا بين المعطوب المعطوب عليه وما ذكر بقية الأمر استقسامي لكن في تكلف وذكر منه فينقدم خائبين من قضع ليس لك من أمر شيء بل الأمر, بل الأمر كله إلى الله نزلت في حين نزلت في نزلت حين قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعن فيه على قوم قتلوا سبعين رجلا من قراء الصحابة بعثوا ليعلموا الناس أو نزلت يوم أحد حين شج في رأس حين شج في الأشرف ويقول كيف يفلح يفلح قوم شج رأس نبيهم نعم. يقول حشيا ولا رواه البخاري وأربعة من سئوا وجيزوا من الوجيز وواصلوا وصوت <تصفيق> الجهد أو يتوب عليهم أو يعذبهم معذفون على أمر بإضمار أو أن آآ آآ بإضمار أن أي ليس لك ليس لك من أمرهم ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم أو تعذيبهم أو على شيء أو على شيء أي ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة أو تعذيبهم أو بمعنى إلا أن أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب عليهم فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتشفى منهم يعني فتشفى أم تتشفى صح؟ نعم أو, عط أو عطف على أو يكبتهم ليس لك من أمر شيء اعتراض وقع في البيني وأنت تعلم أن هذا توجيه لا يلائمه سبب النزول يلائم اللفظ والمعنى فإنهم ظالمون استحقوا التعذيب والله ما في السماوات وما في الأرض خلقا ملكا أو ملكا فالأمر له لا لغيره يغفر لمن يشاء غفرانه ويعذب من يشاء تعذيبه والله غفور رحيم فلا تبادر إلى اللعن والدعاء عليهم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الرباء أضعفا مضاعفة أي لا تزيد زيادات مكررة فإنهم إذا, بلغ فإنهم إذا بلغ الدين محله زادوا في الأجر فاستغرقوا بالشيء الحقير مال المديون نعم الذين يقول استمدوا لد ولو يسارين والاخر ما يوجد هو واي وعهود غيرهم لو يسار او يسار او اكثر المخالفات هي ان التقدم والمحافظه ومسرته للمعامله وبين وبين ما في السماوات والارض كله لا جو تصرف شيء من ذلك الا باذنك وتقدر تصرف في مالي في مالي غير اذني لا عنه فقار يعذنا امنه لا تاخذوا بما واتقوا الله لعلكم تفلحون راجيا فلاح واتقوا النار التي اعدت للكافرين بالتحرز عن متابعتهم في تنبيه على ان النار بالذات للكافر وبالعرض للعاصي بالعرض للعاصي واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا بادروا الى مغفره من ربكم من ربكم أعمال توجب المغفرة كالإسلام والتوبة وأداء الفرائض وجنة عرضها السماوات والأرض أي عرضها كعرضهما قيل فيه تنبه على اتساع طولها كما قال كما قال تعالى بطائنها من استبرق الرحمن أي فما ظنك بالضهير وقيل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش أعدت آ نعم فضل فضل. <تصفيق> حشاف صفحة سابقة لأضعفة مضاعفة نوكلة للصفحة التالية لذلك التوبيح والتنبيع لأنهم على هذه الطريقة الرضاية التي تتوبيحها من لاهو أبناء مرؤية وليس يتقيد نهي وقولي أضعفا حالو المضعفة صفة لها حشاف ثانية يقول عرضها كما بصوت حديد حديدة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ولا الزجاج لا يراضوا عرض من الأطول يقول العرب بلاد من أراض أي واسعة أي أو في إشارة إلى أن طولها عرضية لأن القورة كذلك قطيرة هو من عرضة من, من عرضة المتاعي من عرضية أو نوع من عرضة أو المتاع البيع ونحوه أو عرضة عرضها وربنا جهنم <تصفيق> لما أشكل عليهم أن جنة سماوات أرض كيف تسع السماء ولا بين بأن الجنة في الكرسي السماوات في جنبه حلقة في فلاه تامنا وجوده. قال اعدت هيئة للمتقين فالجنة بالذات المتقين وبالعرض للفساق المؤمنين. نعم. صابين وان رجله الاولين دون الـ دون الـ الاخيرين او الاخير ومقالق ذلك ينفقون صفه صفه مادحة لهم في السراء صفه ممدحه لهم في السراء والضراء في اليسر والعسر أو المراد جميع الاحوال لانه لا يخلو الإنسان منهما والكاظمي الغيظة الكافين عن إنضائه مع القدرة عليه والعافين عن الناس التالكين عقوبة من استحقها والله يحب المحسنين إشارة إلى أن هؤلاء في مقام الإحسان والذين إذا فعلوا فاحشة قبيحة بالغة في القبح نزلت حين قال المؤمنون كانت بنو اسرائيل أكرم على الله منا لأنهم إذا أذنوا ذنبا أصبحت كفارت ذنوب مكتوبة على عتبة أبواب أو نزلت درج من قبل امرأة مع نقاد ندم ثم ندم وقيل فاحشة الزنا والكبائر نعم من كذا ما نقلهما محسن وفق الوحيدي الثاني ولا ترى منهم قال أو ظلم أنفسهم بالصغائر ما دون الزنا ذكروا الله أي وعيده أو ذكروه باللسان فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهموا بمعنى النفي معترض لعله هكذا بين المعطوف والمعطوف عليه دال على سعة رحمته ولم يصروا على ما فعلوا لم يقيموا على ذنوبهم بل أقروا واستغفروا وفي الحديث ما أصر ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ونعم وهم يعلمون ان معصية أو أن الاسراء ضار أو أن الله يملك مغفرة الذنوب أو انهم ان استغفروا غافر لهم أولئك جزاء وهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها أي من تحت غرفها وأشجارها الأنهار خالدين فيها خابر للذين إذا فعلوا كخبر للذين إذا فعلوا إن جعلتهم مبتدا وإلا فجمله مستأنفة مبينه لما قبلها ونعم أجر العاملين أي ذلك يعني المغفرة والجنات وكم وكم فرق بين القبيلتين وكم فرق هكذا وكم فرق بين القبيلتين فصل فصل آياتهم نعم لو هكذا بالمحب. ممكن ممكن كم نعم فرق بين القبيلتين فصل آياتهم بالمحبة والإحسان وفصل آياتها هؤلاء بالعمل والأجر. قد خلت من قبيلكم سنن أي وقائع سنها الله في الأمم الماضية وقيل معنى سونا الأمم. نعم. قد خلت. يقول قد لما لما بينا. الاجربه الذي هو حرب مع الله استطرد لما بين كما قاله تعالى فقدروا بحربنا الله ورسوله في سوره البقره ثم راجع استطرد لما بينه ثم استطرد لما بينه على حكايه الحروب فقال فلقالت قال فسيروا يعني استطرد فيها مش مش ملاش يعني نعم يعني هو يريد ان يربط بين الآيات السابقة مع هذه الايه بمعنى هذا <تصفيق> نعم بارك الله فيك في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين فتعتبروا ولا تحزنوا فتعتبروا ولا تحزنوا على ما وقع عليكم يوم واحد فاني فاني اخذهم اشد الاخذ عاقبه الامر لما فرغ عن عاقبه الامر لما فرغ عن حديث الربا اي الذي هو حرب مع الله أو كما قال أو كما قا مع الله كما قال الله استأنف حديث الجهاد الأكبر الذي كان كلامه فيه هذا بيان للناس أي القرآن وقيل إشارة إلى مفهوم قد خلت أي فانظروا أي القرآن بيان الأمور للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين أي زيادة بصيرة وزاجر لهم خاصة ولا تهن ولا تحزنوا لا تضعفوا عن الحرب بسبب غلبة الكفار يوم أحد ولا تحزنوا على ما وقع عليكم أنتم الأعلى والحالم إنكم الأعلى والغالب في الدنيا والآخرة والغا والعاقبة لكم والخسا والخسر لهم نعم انظروا إلى خطاب هذه الأمة الخطب كما خطب موسى عليه السلام إذ قال لا تخف إنك أنت الأعلى بل في هذا منزلة قال ولا تحزنوا أخرج ابن يل وجهر جراجل قال إن هذا الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيخ أمنا أحبدي أسأله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل فلان فنغي أبعد أمضوه لبعضين وتحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فكانوا في هم وحزن وحزن فإنما كذلك على خارج وليدي بخير المشركين فوقها الجبل وكانوا ليحتاج نباتي المشركين والنسفل والشيء فيه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فريح وفقى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا الله قوت لنا إلا بك وليس أحد يوم بأي عبدك بأي البلد غير أهلا فلا تكتلك فتاب نفر من المسلمين رماتا وصاعدوا فرامهم فرامهم فايش بكينه حتى انماهم الله على المسلمون الجبال فذلك قولوا انتم الاعلى انا بعض الناس بتبقى في علاقه بالغربه والسياق اللا فيها علاقه قويه جدا جدا نعم حسناك قال إن كنتم مؤمنين متعلق بلا تهنوا أي لا تهنوا إن صح إيمانكم فإن الإيمان يورث قوة القلب ويمكن أن يتعلق بأنتم العذون أي غلب غلب ونصرتكم غلبتكم ونصرتكم هكذا غلبتكم أي وغلبتكم ونصرتكم متحققه متحققه له متحققه إن كنتم مؤمنين أي إذا كان إيمانكم متحققا فالنصر متحققا إن يمسكم قرح جراح وكسم يوم أحد فقد مس القوم المشركين قرح مثله يوم بدر ولم, يجي ولم, يجي ولم يجبنوا يجبونوا ولم يج ولم لا اللهم ولم فأنتم أحق ألا تهنوا ألا تهنوا وتلك الأيام أي أيام الدنيا أو أيام أو أيام الغلبة نداولها بين الناس نصرفها بينهم نديل نصرفها بينهم ندير لهؤلاء تارة وتارة لهؤلاء وهو خبر لتلك والأيام صفتها وليعلم الله الذين آمنوا علم رؤية ومشاهدة أي ليتميز عن المنافقين وهو عطف على علة محذوبة أي نداول وليكون كذا وكذا أو ليعلم الله إشارة, إشارة إلى تعدد العلة أو تقديره وليعلم الله الذين آمنوا فعلنا ذلك ويتخذ منكم شهداء وليكرم قوما بالشهادة في سبيله والله لا يحب الظالمين يعني غالباتهم لا لمحبتهم بل لما ذكرنا وليمحص الله الذين آمنوا ليطهرهم أي ليطهرهم من الذنوب بما يقع عليهم من قتل وجرح وجملة والله يحب الظالمين معترضا والله لا يحب الظالمين معترضا نعم ويمحق الله ويمحق الكافرين يهلكهم فانهم اذا ظفروا بغوا فهو سبب هلاكهم او مغلوبيه المؤمنين لتطهيرهم ومغلوبيه الكفايه لاهلاكهم في الدارين والمحق نقص الشيء قليلا قليلا ام حاسبتم بل احاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي لا تحصل الجنة لكم حتى يرى الله منكم المجاهدين ويبتليكم بالشدائد أو معناه لا تحصل لكم والحال أنكم لم لما تجاهدوا كما يقال ما علم الله في فلان خيرا أي ما فيه خير ويعلم الصابرين ويرى الصابرين عن قتال أو نصبوا بإضمار أن والواو بمعنى الجمع ولقد كنتم تمنوا من... في نعم ولقد كنتم تمنون الموت أي الشهادة أو الحرب فإنها من أسباب الموت من قبل أن تلقوه تشاهد وتعرف شدته فقد رأيتموه وأنتم تنظرون رأيتموه معيني له حين, حين قتل من قتل من أخوانكم فأنتم, تمنون فأنتم تمنيتم غلبه الكفار لأنكم تمنيتم الشهادة أو إذا طلبتم لقاء العدو فاصبروا قال عده يكون لو يوم كيوم بدنهم الذين حرضوا على الخروج لأحد بارك الله فيكم شيخنا حسن الله إليكم وكتب الله أجركم سعيكم قرأنا بحمد الله تعالى إلى قول الله تعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل نقف هنا ونستجيزكم بما قرأنا شيخنا قبلنا ودشرفنا شيخنا بارك الله فيكم محسن الله إليكم نلتقيكم بإذن الله تعالى شيخنا في مجلس قادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخنا تفضل الشيخ أن من الغد إن شاء الله بيكون المجلس ساعة 12 ونصف بتوقيت مكة طيب جميل أحسنتم يعني يستمر المجلس إخواني على حاله كعادته في جميع الأيام بعد الجمعة بعد الساعة الثانية والنصف بإذن الله تعالى وهذا إن شاء الله بيكون أفضل لكثير من الذين عندهم أشغال أو وقت صلاة يعني يناسبهم هذا الوقت وان شاء الله نستمر على ما كنا حتى ننجز بارك الله فيكم ونشكركم على حضوركم ونراكم بخير غدا بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته